ي و موسوعه ئ ا راضية في ج ن ة ع ا ل ي ة ل ا ت س م ع ف ي ه ا ل غ ي فيها ة ع ي ن ج ا ر ي ي ة ف ه ا س ر ر مرفوعة و أ و ا م و و ونما ض ع ة وزرابي موسوعه النابلسي ينظرون ل إ ف للعلوم الاسلاميه ف رفعت اسماء ا ل كيف نصبت و إ ل ى الحسنى أ ر ض كيف س ط ت فذكر م ا أنتم لست موسوعه النابلسي ك للعلوم الاسلاميه ي ن م